وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا كَانَ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ ولم يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدْتِهِنَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُورُ الْحُرُمُ فَقُتِلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَخُذُوهُمْ واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في خلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن قائفة منكم نعذب قائفة نعذب قائفة بأن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 لنا صدقا ولنا كونا من الصالحين فلما آتاهم فضله رخلوه به وتولوه وهم معارضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا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 فيه رجاله يحبونه يتطهرو والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْنَ أَسَسَ بُنْيَانَ أَمْنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرٍ فَنَهَرَ بِهِ فِي نَارٍ دَهْنٍ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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المُنكَر الآمرون بالمعروف ونهون عن المُنكَر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله أي يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصبو ولا مخمصو في سبيل الله ولا يعطون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلى الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم 118. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم